فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا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 atujadilunani fi asmâ ve abâl tum Allah bha min من المنتظرين، فأجئناه والذين معه برحمه منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، وإلى ثمود أخالهم صالحا.